قاليدين فيها دهار بنوف أجري جهنم ده. دهار لعنة جليئن كرم لا يخفف عنهم العذاب عذابوان نائت استذكر عذابوان يبردوان ولا هم ينظروا أبدا مهلاج بوان نابع دهجتك بخبيتك ده عذرك بخبيتك أبدا